ثم أرجع البصر كرتين ينظلم إليك البصر خاسئا ومذوق حسين ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياظين وأعتدنا لهم عذاب السعيد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 أن يرسل عليكم حصيبة.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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجو في عتب يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأمصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ve yoldun Ve فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضبرا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم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 فلا تضيع المكذبين والتو لو تدهن فيدهن ولا تضيع كل حلا فيماهي أما الزماشين من أمم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنب أن كان ذا مال بني إذا تطلع عليه آياتنا قال استطيع الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَضَارَعَ عَلَيْهَا قَائِمٌ مِّنَ الرَّبِّ كَمَهُنَّ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَاضْرَبُوا ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حردين قادرين فلما رأمها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أمسغهم ألم أقول لكم لو تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجون وهم سالمون فاذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يديمتين أم تسألهم أجرا فهم من مرم متقلون أم عندهم الغيم فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوب فاجتباه ربهم فاجعله من الصالحين وإن يكان الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجد وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد من ضارعة فأما ثمود فأهلكوا بالضارعة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسما فترى القرن فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خوية فهل ترى من <تصفيق> باقية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفَكِّرَاتُ مِن قَاضِيَةٍ فَعَصَوْا فَعَاقَبَهُمْ رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّامِيَةً إِنَّا لَمَّا ظَلَمْنَا نُحَمِّلَنَّكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَمِنَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى ملكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا إني ظننت أني بلاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قضوفها هذا niye. Yeah. Yeah. كلوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سوضانية خذوه فغلوه ثم الدحيم خلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا من بالله العظيم ولا يحض على ضعام المسكين فليس له يومها هنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم مما تنصرون وما لا تنصرون إنه لقول رسول كبير وما هو بقول شاعر قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْمِكَ هِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن ٱلرَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ ٱلْيَمِينَ ثُمَّ لَقَضَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِيرَ فَمَا بَيْنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰرِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لحسرة على وَإِنَّهُ لَعَقِلٌ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِكَافِرٍ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ الْمَعَادِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي أَيَّامِكَ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حبيب حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ مبني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤمي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظاة نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأبعى إن الإنسان خلقها لبعى إذا مسته الشرج جذعا وإذا مسته الخير من إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والنحرم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين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 يُخَالُ جَنَّة نَعِيم كَلَّا إِنَّ قَنُقَنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلا أُقْسِمُ بِرَكْبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرًا عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّمَّا نَحْنُ بِمُسْتَغْنٍ فَذَا هُمْ يَخُوضُونَ فِي الْعَدْوِ حَتَّىٰ إِلَىٰ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعْدُونَ يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ مَنصُورٍ يَفْضُلُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليف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 فَلَمْ يَزِدِ الْمُؤْمِنُونَ دُعَاءً إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوَفِّرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ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 يُوسِغُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ غِذَاءً رَّزَقَكُم مِّمَّا فِي الْأَرْضِ لَكُمْ جَنَّاتٍ السَّمَاءِ لَكُمْ أَنْهَارًا بِهِ مِن لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لَكُمُ خَلَقَكُمْ وَالْأَبْصَارَ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات ضباقا واجعل القبر فيه إذن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مسابا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم إِلَٰهٌ حَسْبُهُ وَمَكَرَ مَكْرًا لِّكُبَّارٍ وَقَالُوا لَا تَدْعُوا إِلَٰهَاتِكُمْ وَلَا تَدْعُوا النَّدَمَ وَلَا أَزْعَ وَلَا يَغُثُّ وَيَعُقُ وَلِسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا يَحْزُنُ الظَّالِمِينَ إِلَّا غَلَنًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ يُغْرِقُوا فَأَدْخِلُونَا غَرَفًا فَلَمْ يُرِدُوا لَهُمْ مِن عِندِ اللَّهِ وقال نوح ربي وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفرا ربي افرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا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 قل أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ أَشْتَمَعْنَ فَرُوْنٍ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّاهُ وَلَنْ نُشْبِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الدن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسامع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِضُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِضُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَظًّا وَإِنْ لَاوَسْتَهُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا ظَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَأَنَّهُ يُنَادَى عَلَيْهِ بِدَأٍ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَأُجِيرُ رَبِّي مِنَ اللَّهِ أَحَدٍ وَلَنْ أُلْجِئَ حتى, eğer neyin yaralı olduğunu bilirlerse, kimin daha güçlü ve daha az sayıda ve kimin daha yakınlı olduğunu bilirler. Kimi yaralı olursa, Rabı kiminle ilgili bilir.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 يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد بضعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سلحة طويلة وذكر اسم ربك وتبتال إليه تبتيلا ربك المشيق والمغيب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصمروا على ما يقولون وهجهم هجران جميلة وذئن والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلة إن لدينا أنكال وجحيم وضع من ذا وصت وعذابا أليما يوم توجف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 إِنَّ بَعْضَ يعلم أنك أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ هُدًى وَفُرْقَانٌ وَمَا يُؤْمِنُ بِكُلِّ من مِنْهُ معك والله الْمُؤْمِنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ وَلَعَلَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ لَنْ فَأَقْرَأُوا مَا تِسْتَرَهٍ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُوْذَكَاتَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ غَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَعْزَمَ أَجْرًا وَاسْتَوْفِيُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثل قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فضاهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نغر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت محيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يضمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا لآياتنا عنيدا فأرهبه صعودا انه فكر كيف قدر ثم اتي كما قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا, إن هذا إلا قول البشر سيخنيه سقر وما أدراك ما سقر لا تلقي ولا تذار لواحه للمشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا وما لا لعلنا عدتهم إلا ختنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون, والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسر إنها لأحد الكبر نذير للمشر من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات.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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة عليضنك انهم حضروا مستنفرة فرت من قسوى رف بل يريد كل امرئ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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما فلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفكر أماما يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر فخسف القمار وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يَوْمَئِذٍ أين المفارك كَلَّا لا وَزَرَ إلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المستقر يُنَبَّأُ الإنسان يَوْمَئِذٍ بما قدم وأخر بين الإنسان وعلى نفسه ما صيرة ولو أنقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا برأناه فتتمع قرآنه ثم إن لَيْنا بَيَانَ كَلَّا بَلْ <سؤال> تُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ بها ناضرة ووجهه يومئذ باسرا تظن أي فعل بها فاضرة إذا بنغت التراب وقيل من راط وظن أنه الفراق <تصفيق> وتفت الساق بالساق إلى ربكي يومئذ ولا صلا ولكن كذب وتولى إلى أهله يتمطى أولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن غفتا من ملئ ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ليس ذلك بالقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من التهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نغفة أمشاد نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كتس كان مز há <تصفيق> الك عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفديرا يلفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستغيرا ويضعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نضعمكم لوله الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا ضمضريرا فَنَطَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ هَٰلِكِ الْيَوْمِ وَنَطَاهُمُ نُزُلًا وَشُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَدِيرًا يَتَكَئِنُون فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُضْبَانُهَا تَذْلِيلًا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 عيما وهلكا كبيرا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 مَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَغِلُّوهُ وَسَبِّحُوهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ مَا رَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَا نَشَادِدُهُ أَسْرُهُمْ إِذَا شِئْنَا تبديلا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سبيلا. Vama teshâun illa ey yâşâ Allah. İnnâ Allah ıkan alim an hikim. Yüdül men yâşâu fi rahmeti. Vazzalimin âgedlâm âzab an والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فارقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نزرا إنما تلعدون لواطع فإذا النجوم ضمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت بيوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإن يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مماء مهين ألم نخلقكم مماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معنم فَقَدْ أَوْعَنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظَلَمُقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ ظَلَمُقُوا إِلَّا إنها ترمي بشغره كالقصر كأنه جمالة صفر وإنه يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطيقون ولا يؤذل لهم فيعتذرون وإنه يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيد وَأَيُّهُمْ يَبْلِغُ الْكَذِيبَينَ إِنَّ الْمُتَقَلِّنَ فِي ظِلَالٍ وَعْيُنٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُّهُ شَرَبُهَا لِيَأْمِبَ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ كذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنا كذلك نجزي المحسنين ويلون يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلون يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركع لَا يركعون ويلون يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤبدون بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحان ربك رب العزة عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة Muhterem Kardeşlerimiz Yarın sabah 8.30 itibariyle Kur'an-ı Kerim Hatmi başlayacaktır. Akşam iftarda Duası yapılacak. Bundan dolayı Kalan 30. cüzümüzü Şimdi okuyacağız. Linki tekrar Tıklayalım Ve 30. cüz için Dinlemeye devam edebilirsiniz. Hatim duasını ise yarın bütün hatimle beraber diğer hafız kardeşlerimizin, kursumuzda okuyan talebelerimizin, ihvanımızın, kardeşlerimizin bize emanet edilen bütün hatimlerin duası hep beraber inşallah iftar saatinde duaların müstecab olduğu o arefe gecesinde yapılmış olacak Cenab-ı Hak indi uluhiyetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Hayırlı günler efendim.